بسم الله الرحمن الرحيم ق اف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكن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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلِ لَابِاسِ قَائِمَةٍ لَهَا طَلٌّ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وثمود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 مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ الذي الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ